أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدرٍ فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعلاف